لما الغدر طول يديه وصابت يجرح قلوب بالحب مأسورة يا زين يا زين كل البشر يمشرع بوابك تيجي عليك الشباب بالحب مصرورة واصحابك اسمك على جبين الوطن بالصوت والصورة عمد العقد عايش فينا فتحاوي والله ميلين على حب الفاتح ربينا على درب الياسر مشي عمد العقد عايش فينا فتحاوي متنسى ابدا ذكراك لسه صورتك في عينينا غالي وابدا ما بنساك We يا بن خل ينس الإصرار لسا صوتك في نادينا. Hän on niin hyvä, että hän on جروحت حتى شمس الكون جرحت قلب الناس وخل دمع على الحصر بكل عيون لما يدل الغدر امتدد جرحت حتى شمس الكون جرحت قلب الناس وخل دمع على الحصر بكل عيون لا دم على بكل عيون عند العقد عايش فينا فتحاوي والله